الكافرين الذين تتوفهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بل عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتمنوا تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولداور الآخرة خير ولا نعم دار المتقين.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 الذين تتوّفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظر؟ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أن فسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.